في واسع جناتك أملنا يا من أظلتنا سحاء بوجوده وهدرت بحار كرمه ونبعت عيون فضله يا رب العالمين اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين أحدهما للدنيا والآخر للآخرة أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي فإن الآخرة تتقى والدنيا إلى زوال وإنما عند الله باقي وما بالدنيا إلا نفاذ اللهم إني أسألك أن تركب قلبي بحمدك وأن تعطر لساني بذكرك وان تملا وجداني بشكرك وان تشغلني بخشيتك في كل مقام وان تفرجني لتقواك على الدوام اللهم لا صبر لي حتى لا يشغلني عنك شيء واسدد فقري وثبت حجتي واهدقني سلسل مغفرك وأدخلني جنة يا رب العالمين اللهم هذه عيدنا مبسوطة لك بالأمان ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإشلال وقلوبنا مشغولة بك وضمائرنا متوجهة إليك اللهم لجعنا إليك في كل أمر وفي كل حال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 الذي نستوهب مواهبه أنت الغفار الذي نستمطر مغفرته فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله يا متفضلا بغير حسابه Ba'asim min al-zayir bicali l-hatiya. Allahumma j'anna min ahri al-ma'rupa. Allahumma j'anna min ahri al-ma'rupa. Allahumma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 استقم صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهنوا ان تصيبوا قوما بجاهله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.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 فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ان الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون الله Inna Allaha liman hamida Rabbana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 مَن لا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا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 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ي أَُهَ النَّاسُ إِا خَلَقَنكُمْ مذَكَرِ وَأُثَ وَجَعلناكُمْ وَجَعَناكُمْ شُعُْوبَ وَقَبَ إَِّ لتَعَارَفُ أكرمكم عند الله أتقاكم إن إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله ان يا الله لمن حمدا No. Ya Allahu liman hamida know <imitation>